غردي يا بلبولة الحب فالشوق اهتدى من فؤادي وارتما يعزف ألحان الندى غردي الحب فالشوق اهتدى من فؤادي وارتما يعزف ألحان الندى يا موسى من الدمعة شلال الحمال أنت يا قيثارة القلب ويا جرح الألال قد حفرنا اسمك الوهج في كل قلم وعرفنا أن في القيد حياة للأمم قد حفرنا اسمك الوهج في كل قلم وعرفنا أن في القيد حياة للأمم ما دروا أنك بالقيد ستحيا يا علم ما دروا أنك حر خلف قطبان الظلال إذا أمرت على قلبي تشعر روحك الجمرة هي الذكرى ولا كني أعاني بالأسى وأقوى من لضا ناري وآلامي بدت تترا أرامو سابأة حاتن يعاني السجن والأسرا دمرت على قلبي فشوا روحك جمرا هيا الذكرى ولكني أعاني بالأسسح سرى وأقوى من لضا ناري وآلامي بدت تترا أرامو سابأة حاتن يعاني السجن والأسرا يا علي يا علي يا حبيبي يا علي يا علي يا علي يا حبيبي يا علي نور عيني يا علي يا عيون القدري تقرأ تاريخ الشقاء في كل لون أحمرين تعصره تروي العيا وبين طيات الأهى ترتعش عند اللقاء العشق در مدل لها والدم يرتد الغناء والسجن محراب له يممه فيل الدعاء ومن يجيب الخائفة ويكشف عنه البلاء العين أنفار ترى جل لها نحن البكاء والظهر حرجون غدا كالقوس فيه الإنحنى يا سجدة السجن متى تقتلع صخر العنا هيا قذ فيه عندما تهدر آبار الدماء هيا قذ فيه عندما تهدار وابر الدماء السياط الدمويه للجراح الموسويه السياط الدمويه للجراح الموسويه شلال, شلال الدماء العارم من قاع سجود شلال الدماء العارم من قاعر سجود الدماء السياط الدموية للجراح يا فتوة المستكبرين أهل يجود قتلنا هل جرمنا في عشقنا لسادة قادتنا أم جرمنا صلاتنا ام جرمنا صيامنا ام جرمنا زكاتنا ام جرمنا مبدأنا الحقد من قلبكم واضعفوا من شيمتنا جريمة حب علي ام انها في حبنا ان قلتم جريمة فالنسل من شمر الخنا هويتي اعلنها أنا حسيني أنا هويتي أعلنها أنا حسيني جريمة الحب علي انها في حبنا انقلتم جريمتون فالنسل من شمر الخنا انقلتم رافضة فالرفض رفض للانى هويتي اعلنها انا حسين هويتي هويتي, هويتي انا حسين حيداريون خطي جعفريون رغم كل طخمة لا أبالي مهما عذبوا قلد تلطب قلدون رحمة الخميني قائد اليميني قائد للخمان قاما نعيد نحجر للخميني وشعون حيداريون خطي جعفريان رضا كل طغمآه لا أبالي مهما عذبوني قهرا دون رحمة الخميني قائد لديني قائد للأمآه قاما للخميني وشعار ما جرين أتابكم الله ليعودكم إن شاء الله عدة إعلانات موجودة أرجو الالتفات لها